ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك النقاط في سبيل الله؟